I will learn history for your dreams. If you el qol is in el qol اكره اوه مكروه كن الدنيا علامه غير Aan de ene kant van de van Ik hoor wat ik heb, gewoon alleen al met اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان كلا إن اللّه إنا جل I oh. Thank <laughs> <laughs> We hebben het hier het Is <laughs> there Oh, <laughs> انا <سخص> زلناه <om choi -iffs> في ليله القدر وما ادعوك ما ليل multimodal -hmm. زيدة القدر خير من ألف شهر Ik ben je woord, لن يقول <تصفيق> الذين كفروا من أمس الخساب وعروا المشركين وعروا فتكين فستا تأتي رسول من الغالي الزنو سعفا مطهرة فيها كتب الخير وَمَا ٱلَّذِى الَّذِينَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مَا إِلَّا One وَمَا أُمِنُ اللَّهِ إلا يَعْبُدُ اللَّهَ مُصْرِصِينَ لَوْتِ لِنَفْقُ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في, في نير جهنم خالدين فيها أولئك هم شعور فريئة إن Yes, رضي الله عنه الله عنه ذلك لمن